يا من يعلم سري وعلى نيتي اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وسد عني باب الشر والتعسير اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني إلهي بفضلك عمن سواك اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير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 اللهم احفظ عليّ عقلي وديني وبك يا رب ثبت يقيني الله أكبر الله أكبر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 لا إله إلا الله استووا سوى صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 من ما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم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 لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قصيه السماوات والأرض ولا يود حفظهما وهو العلي العظيم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 ايك اصحاب النار هم فيها خالدون الم ترى الذي ها جاء ابراهيم في ربه ان اتى الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احي وأميت.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 أو كالذي مضى على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحييها هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبفت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 صراطا الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله كبث لحبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابد في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يَقُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنْهُ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> اللَّهُ